بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا متقين. منتقل الأذكار انتقل أذكار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. منتقل أذكار. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر مجموعة آيات تهديكم منتقل أذكار منتقل أذكار للدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي بصوت الشيخ ياسر بن راشد الدوسري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 أذكار السفر. أذكار السفر ما يقول إذا ركب الدابة أو ما يقوم مقامها ودعاء السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنطلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هو علينا سفرنا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 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع قال مثل ما قال عند الخروج وزاد تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون ما يقول إذا ودع مسافرا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع ملك أو يقول زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت ما يقول المسافر لمن يودعه؟ ما يقول المسافر لمن يودعه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ما يقول إذا لبس ثوبا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا؟ فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وإذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا قال اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وإذا رأى صاحبه قد لبس ثوبا جديدا يقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إلبس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا ما يقول إذا دخل منزله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لكفاه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان ما يقول إذا توجه إلى المسجد يقول المسلم كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم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 اللهم إني أسألك من فضلك ما يقول عند الطعام والشراب يسمي الله في أول طعامه أو شرابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك فإن نسي قال بسم الله أوله وآخره فإذا فرغ من الطعام أو الشراب قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا كان يقول ذلك إذا رفع مائدته ما يقول في تشميت العاطس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 فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب داعنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يقول إذا حبس المطر. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, أسقنا اللهم, سقنا اللهم سقنا اللهم سقنا اللهم سقنا ما يقول إذا هاجت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال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 اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ما يقول إذا نزل المطر وبعده ثم إذا خاف الضرر من نزوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أما بعد نزوله فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته وإن خاف ضررا من نزوله قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ما يقول عند الكرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ما يقول إذا استصعب عليه أمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما يقول إذا غلبه أمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان ما يقول إذا بلي بالوسوسه يقول أعوذ بالله آمنت بالله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته وقال عليه الصلاة والسلام فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله ما يقول إذا خاف على نفسه شركا من وسوسة ونحوها يدعو قائلا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم ما يقول إذا هم بفعل أمر وانتابه تطير أو تشاؤم لفعله يدعو فيقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ما يقول إذا رأى مبتلى عافان الله تعالى يقول في نفسه دون أن يسمع صاحب البلاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ما يقول وما يفعل إذا أتاه أمر يسره أو أمر يكرهه يخر المؤمن ساجدا إذا أتاه أمر فيه سرور له شكرا لله تعالى ويحمد الله تعالى فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال ما يقول من أعجبه شيء ثم خشي أن يصيبه بالعين من علم من نفسه ضرر عينه وجب عليه أن يبرك إذا استحسن إنسانا أو شيئا وذلك بالمبادرة إلى قول اللهم بارك عليه لأمره صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيع لما عان سهل بن حنيف رضي الله عنهما بقوله ألا بركت ما يقول عند سماع صياح ذيك أو نحيق حمار أو نباح كلب إذا سمع صياح ذيك قال اللهم إني أسألك من فضلك وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب بليل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرقية المشروعة رقية الملدوغ رقى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد حي من أحياء العرب كان قد لدغ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 فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله ما يقوله إذا خاف الفتنة من ضر أصابه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 تل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قوله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى كما يستحب للمحتضر قول لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال عليه الصلاة والسلام من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار ما يقول عند النزع الأخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ما يقول إذا أغمض عيني الميت يقول اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهدين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوّر له فيه ما يدعو للميت عند الصلاة عليه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال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 وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ما يقول من مات له ميت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها ما يقول المسلم لأخيه المسلم إذا عزاه يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته حين أرسلت إليه تقول إن نبنا اللي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ما يقول إذا صلى على جنازة طفل يدعو لابويه بقوله اللهم اجعله لهما فرطا واجعله لهما سلفا واجعله لهما ذخرا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ما يقول إذا أدخل الميت قبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا فراغ من الدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل الدعاء في صلاة الجنازة يدعو المسلم قائلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا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 من حق المسلم على أخيه المسلم أن يذكر محاسنه حتى بعد موته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ما يقوله زائر مقبرة المسلمين السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله منا المستقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء عند الصباح يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره ثم يقرأ آية الكرسي فقد جاء في الحديث أنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ويقرأ المعوذات الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء وإذا أصبح أو أمس قال سيد الاستغفار وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قالها اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا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 أنه يقال في صبيحتها جميع ما سبق ويزاد فيه كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث أذكار النوم وما يتعلق به يسن للمسلم إذا أراد النوم فعل أمور وقول أذكار فاحرص عليها رحمك الله ومن ذلك اقرأ آية الكرسي لما جاء في رواية حفظ أبي هريرة لزكاة رمضان من قول الآت الذي أتاه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي اقرأ خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا اقرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك انفث في يديك ثلاثا وقرأ بهما بالمعوذات وامسح بهما ما استطعت من ظاهر جسدك تبدأ بمسح الرأس والوجه ثم ما أقبل من جسدك تفعل ذلك ثلاثة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده كبر الله أربعة وثلاثين وأحمده ثلاث وثلاثين وسبح له ثلاث وثلاثين فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما إلى ذلك فقال إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين ثم قل اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم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 وباسمك أموت ثم قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واختم ذلك كله بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه بقوله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 لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن من آخر كلامك ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو ما يكره إن كانت رؤيا يحبها فهي من الله تعالى فليقل الحمد لله ثم إن له أن يحدث بها من أحب وإن كانت حلما يكرهه فهي من الشيطان فليقل أعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها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 ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ما يقول إذا تعار من الليل أي استيقظ وأراد النوم بعده قال صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ما يقول إذا تسوك وتوضأ حال استيقاظه ليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك وتوضأ وهو يتلو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فقرأ صلى الله عليه وسلم حتى ختم السورة الفصل الخامس أذكار مخصوصة بالعبادات الصلاة وما لازمها الزكاة الصيام الحج والعمرة أذكار مخصوصة بالصلاة وما لازمها ما يقول عند دخول الخلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ما يقول إذا أراد الوضوء يقول لما جاء في الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ما يقول بعد الفراغ من الوضوء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 وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وعظم لي نورا ما يقول عند دخول المسجد وعند الخروج منه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك ما يستحب فعله في المسجد يكثر المسلم من ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال الله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ما يقول إذا سمع المؤذن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين أي عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يحوقل أي يقول بعد كل منهما لا حول ولا قوة إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقد ردد معاوية رضي الله عنه مثل ما قال المؤذن إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله فلما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول بعد فراغ المؤذن من التأذين يقول اللهم صل وسلم على النبي محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكونه فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا غفر له ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثهم مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ما يقول في دعاء الاستفتاح أي التوجه ولا يكون إلا بعد تكبيرة الاحرام اعلم رحمنا الله وإياك أنه قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن شاء زاد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 إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللفظ المختار في الاستعاذة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بعض أذكار الركوع يقول سبحان ربي العظيم يقول ذلك ثلاثا قال عليه الصلاة والسلام إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوع وذلك أدنى وقال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يقول ذلك ثلاثا ويزيد إن شاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويزيد إن شاء كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما يقول حال رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويقول عند الاعتدال منه اللهم ربنا ولك الحمد أو يقول اللهم ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ويزيد إن شاء من السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء زاد أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأقل أذكار الاعتدال من الركوع أن يقول ربنا لك الحمد بعض أذكار السجود يقول سبحان ربي الأعلى يكرر ذلك ثلاثا أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده يكرر ذلك ثلاثا ويزيد إن شاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويزيد إن شاء أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما يقول إذا سجد الاتلاوة في الصلاة وغيرها يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين ويزيد أيضا قول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ما يقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني وجبرني واهدني وارزقني وارفعني أو يقول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 قبل التحلل من الصلاة بالتسليم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ومن الأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوله تعالى رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ ومن ذلك أن يتعوذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر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 إنك أنت الغفور الرحيم بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس يسن للمسلم إذا سلم من صلاة الفريضة أن يشرع بالأذكار الآتية أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله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 سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وذلك بعد أداء فريضتي الفجر والمغرب خاصة ما يقرأ في صلاة الوتر يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الكافرون وفي الثالثة بسورة الإخلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن ما يقول إذا قنت في الوتر أو في الصبح اللهم اهدني في من هديت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 ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ويزيد إن شاء دعاء قنوت عمر أو ابنه رضي الله عنهما وهو اللهم إننا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يكفرك اللهم إياك نعبد ولكن نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ما يقول عقب السلام من الوتر سبحان الملك القدوس يكرر ذلك ثلاث مرات يطيل في آخرهن ما يقول إذا كلمه إنسان وهو يصلي أو وسوس له خنزق سبحان الله أذكار صلوات مخصوصة دعاء صلاة الاستسقاء يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وإن شاء زاد اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ويقرأ فيها بعد الفاتحة كما في العيدين وفي الجمعة في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية صلاة الاستخارة يقول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 واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به مجموع ما يفعله المسلم عند حدوث الكسوف أن يكثر من ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره ويفزع إلى الصلاة حين ينجليه ويتصدق ويعتق إن ملك رقيقا ويتعوذ بالله تعالى من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر أما الإمام فيقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بنحو سورة البقرة وفي الثانية دون ذلك نحو سورة آل عمران ويطيل في ركوعه وسجوده ثم إنه يبقى في صلاته حتى تنجلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول الحديث صلاة العيدين السنة أن يقرأ في صلاة العيدين في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية التكبير في العيدين يكبر المسلم في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان عند ثبوت هلال شوال إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد أذكار الزكاة والإحسان بالمال ما يقول آخذ الزكاة سواء أكان الوالي أو الساعي أو الفقراء يدعو لمن دفع الزكاة بالخير ومن ذلك أن يقول جزاك الله خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أو يقول اللهم أعطي منفقا خلفا ما تقول لمن عرض عليك من ماله تدعو له بالبركة قائلا بارك الله لك في أهلك ومالك ما يقول عند رؤية الهلال يقول اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ما يقول وهو صائم لمن شاتمه يقول إني صائم مرتين كما يستحب للصائم الإكثار من أفعال البر من صلاة وذكر وتلاوة ودعاء قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم ما يقول عند الافطار؟ ما يقول عند الافطار؟ يقول ذهب الضمء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما يقول إذا افطر عند قوم؟ افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم الملائكة ما يدعو به إذا علم ليلة القدر يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ويستحب له فيها قراءة القرآن وقول سائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة كما يستحب له ذلك في الاعتكاف أيضا أذكار الحج والعمرة وهي على ضربين الأول الأذكار المتعلقة بالسفر الثاني الأذكار المتعلقة بأعمال الحج والعمرة أما الأول فالأذكار المتعلقة بالسفر وقد سبق ذكر غالبها ويضاف إليها هنا ما يقول إذا سار به المركوب فصعد مرتفعا أو نزل منحدرا يقول إذا صعد الله أكبر وإذا نزل سبحان الله قال جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ما يقول إذا تعسر مركوبه ينبغي ألا يلعنه فقد جاء النهي عن لعن البهيمة قال صلى الله عليه وسلم في دابة لعنتها امرأة في سفر خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ما يقول إذا نزل منزلا ليبيت فيه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما يقول إذا دخل بلدة أو قرية يقول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 لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل الأذكار المشروعة عند الطواف إذا استلم الركن الأسود الركن الذي عنده الحجر الأسود أشار إليه وقال الله أكبر الذكر المشروع عند الطواف ما بين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو بين الركنين قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما يقرأ في ركعتي الطواف عند المقام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ما يقول إذا دنا من الصفا أو المروة مريدا السعي بينهما يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله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 أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما أحب ما يقول إذا سار من ممنا إلى عرفة بعد طلوع الشمس يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل الله أكبر الله أكبر يقول ذلك كله مرارا كلما تيسر له ما يسن للحاج في يوم عرفه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 وهو على كل شيء قدير ما يشرع بعيد فجر يوم النحر حتى يسفر جدا أن يقف مستقبلا القبلة عند المشعر الحرام وهو جبل قزح حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقف في أي موضع آخر من مزدلفة أجزأه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف أن يكثر من ذكر الله تعالى من تكبير وتحميد وتهليل ودعاء أن يخالف المشركين فيدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ما يشرع عند رمي الجمار يقطع التلبية إذا شرع برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة أن يكبر كلما رمى بحصات أي من الجمار الثلاث أن يتقدم قليلا بعد الفراغ من رمي الجمرتين الصغرى والوسطى ويطيل الوقوف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ولا يقف بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة الكبرى موافقا في ذلك جميعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر الحاج بالتكبير طوال أيام التشريق بميناء قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ما يشرع قوله عند النحر أو عند ذبح الضحية إذا رمى الحاج جمرة العقبة وأراد نحر هديه أو أراد المسلم ذبح ضحيته بعد صلاة عيد الأضاحي فإنه يشرع له أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من محمد وآل محمد الفصل السادس في أذكار غير مقيدات بأوقات أو مناسبات قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عز وجل وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أخي المستمع الكريم أحبك الله هاك ختاما بعضا من الأذكار الفاذة الجامعة نختم بها هديتنا هذه لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر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 الحمد لله وهذا كنز من كنوز الجنة دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قل لا حول ولا قوة إلا بالله ونوصيكم وأنفسنا ختاما بوصية جامعة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته نستمسك بها طمعا في أن يدخلنا ربنا جنة نعيم إن شاء الله ضاحكين مستبشرين قال عليه أعطر الصلاة وأزكى التسليم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله مجموعة آيات المملكة العربية السعودية هاتف صفر واحد اثنان صفر صفر خمسة خمسة ستة ستة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته